بسمِ الل ي الرحمَِ الرح يا أيه الذيينَ آمَنوا أَفُ بِالعقُودِوحَِّة لَكُم بهمَةُأَامِ إَِّ ماَا يُوت ل عَكُ إَِّا ماَا يُت ل tum harum inna allaha yahkum ma yurid ya ayuha allatheena amanu la tuhillu shi'aallahi wala ashhara alharama wala alhadiya 119. فالحرام يبتعون فضلا من ربهم وربوانا 110. حللتم فاصطادوا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 وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ كَفَرُوا مِن دينكم فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ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 فَكُلُوا مِمَّا أُمْسِكَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ التي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين احدا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدا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 ولكن يريدوني قهراك وليتم ما نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذکروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا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 la in anqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qurban hasana wa aqradtumullaha qurban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 فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوحَ الظَّمِّ مَّا دُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَعَفْ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَوْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنسَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يا ahele lakitab, kad jaaakum rasuluna yubayinu lakum kathiraan mima kunntum tukfoon min alkitab wa yakfoo ran kathir. Kad jaaakum min allahi nooru wa kitabu Yahdi bihi allu man ittaba'a ridwanahu sulasalam wa yukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi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 وَقَالَتِ يَهودُ وَن النَّصَار نَحْنُ أَبِنَاُ اللَِّ وَحِب بَاءُ قُلْفَلِمَا يُعَذِبُكُم بِذُنُ بِكُمْ بلَلْأَتُم بَنشَرُم مَِّن خَلَكُم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 Die Kirikai has Aufsängs Rawtober Den van de cultuur is o Hydочку, daarbij geef ons die Luis van de omnie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 أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 114. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين 115. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ فَتُكُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَ يوتَقَّل مِنَْ الْآخَِ قَالَ لَأَقُتُلَ النَّكْ قَالَئِ ماَا يَتَقَّل الْ مِنَ المُتَّقين.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 119. بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 110. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من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 مِنْ أَجللذَلِكًا كَتَبنَا عَ بَنِي الصرائلَأَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَم بِغير نَفْس أَوْ فَسَادِم فِي الأرض أَوْْ فَسادِم فِيأَرضِ فَ كَأَن مَا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ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 أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتروا إليه الوسيلة وجاهدونه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 وَالسَّار قُ السَّارٍ قتٌُ فَنْقَْقَرُواأَدَهُ مَا جَزَ أَم بِمَاكَ سَبَانَ كَلَ مِنَ الله وَلهَّهُ عزيزٌ حَكم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن اللَّهَ السم وَأَرض يذب م ش ي فيم ش والله عَ كل شيءَ قد مُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يَهْدُونَ سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَاحْفَظُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أولئك الذين لَمْ يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ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 ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدون يَحْكُمُ بِهِنَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ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 وَكَثَ بِنَا عَلَيْهِم فيِيهَا أَنََّّ فْسَ بِ النَّفْسِ وَعَِنَ بِالعَينِ وَالْأَمفَ بِالأَاف وَالْأَم فَ بِالأَم فِي وَالْأُدُونَ بِالأُدُنِ وَسِنَّ بِالسِّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأَنقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَالْ يَحكُم أَْنٌُ إ جين بِمَا أَن زَدَ اللهَّهُ فِي وَمَلَم يَحكُ بِمَا أَن زَدَ اللهَّهُ فَأنائِكَهُُلٌ فَاسِقُون 111. 122. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. وَلَا 13. 13. 14. 14. 14. 15. مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ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 وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 119. يأخذوا اليهود والنصارى أونياء بعضهم أونياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم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 فَيَصْبَحُونَ عَلٰى مَا أَسَرُّوْ فِى أَنفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ 119. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 110. أذلة على المؤمنين 111. أعزة على الكافرين 112. 121. وعضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 122. إنما وليكم الله زَكَاتَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَمَن يَتَوَلَّ يَخِذُّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَنَكُمُ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم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 لَمْ يَكُنْ أَسْمَاءُ كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَ لِيهُودٍ يَا دَاهِمَ غُلُه غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَا بِسُلْطَانٍ فِقُ كَيْفَ يشاء وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا 124. ويسعون في الأرض فساذا 125. والله لا يحب المفسدين 126. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم 127. أَلاَ أَدْخِلنَا هُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ 117. ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون 118. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغُوا رِسَالَتَكَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 119. ويحزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 110. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 111. 122. 133. 144. 155. 156. 167. 168. 169. 169. 169. 169. 161. 171. 171. 171. 172. 172. 173. 183. 184. 171. 119. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 110. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم 124. والله بِمَا بما يعملون 125. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 126. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 وَمَا Oma min إِلَّا inla ilah unwaحد 11. O in lam yentahu arma yakulun 11. Leymesenn الذien kfaroo minhom 11. Afela yatooboon وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ 126. كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون 127. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مريم ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وَلَكِنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا تَجِدُ لَهُمْ شَدَّنَ نَاصِعًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَهُودًا وَالَّذِينَ وَل تَجدًِا أَقُرَبَهُمَّا وَدَّتَ لَِّذينَ آمَنُواَّذينَقالَاُ إِ نَصَار ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِ السسينَ وَرُه بََوا وَأَنَّهُم لَا يَْتَكبُِون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 فَأَتَاهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ك وَل تَتَجُ إِ اللهَّ ل يحّ الماتَدين وَكُل مَِّ وَزَقَكُم اللهَّهُ حَلَلَ قَب وَتَنْقُ الله الذي أَنتُ يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان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 119. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 110. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 111. يا أيها الذين 117. والأنصاب والأزلام رجس, والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 118. إنما يجبون شَيْطَانُ أَن يُقْعِ عَيْنَكُمُ الْعَذَا وَالتَّوَلَّى الضَّالَّ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ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 لَيْسَ عَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا ارْتَعَمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا 124. والله يحب المحسنين 125. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه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 وَمَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعِدٌ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامٌ يَذُوقُ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 وَأَنَّ الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 124. إن البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 125. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفنحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا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 سَنُقْمُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَه كَذِيتُمْ إِلَٰهُهُمُ الرَّجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا اشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا مِّنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عثر على استحق فائمن فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهِهَا يَخَافُونَ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ أَوْ يَخَافُونَ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 119. إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا 110. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 111. وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ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 112. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين 113. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من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 طَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَقُمْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد IN TU'AZZIBHUM FA INNAHUM 'IBADUK WA IN TAGHFIR LAHUM FA INNAKA ANTAL 'AZIZUL HAKIM QALA ALLAHU HAZA YAWMA YANFA'US SADIQIN 111. تجري من تحتها الأنهار 112. خالدين فيها أبدا 113. رضي الله عنهم ورضوا عنه 114. ذلك الفوز الارض وما فيهن وهو على كل شيء قد